شبكة ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى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 ورميتموها أنتم وهباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أمن الإنسان ما تمنى فللله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أيذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يس البلائكة تسمية الأنتى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يؤني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم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 الذين يجتنبون كبائر الذنب والفواحش إلا اللمن إن ربك واسع المغفرة ان ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم اذ انشاتم من الأرض واذا انتم اجند في بطون ام ما غادكم وإذ أنتم أجنة في بطونهم ما فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى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 وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وَأَن إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّهُ هُوَ أَوْضَحَ وَأَهْلَكَ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى وَأَنَّ نُطْفَةً إِذَا تُنَى وَأَنَّ عَلَيْهِمْ نَشْأَةَ الْبَكْرَةِ وَأَنَّهُ هُوَ أغلى وأقلى وَأَنَّهُ هو رب الشعرا وأنه أهلك عادل الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح منهم قبل إنهم كانوهم أظلم وأطغى والمؤتفك تأهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أَفَمِنْ هذا الحديد تعجبون وتضحكون ولا تبقون وَأَنْتُمْ سامدون فاسجدوا لله واعبدوا